أننا نستأنف في هذه الليلة المباركة دروسنا، ويأب الله عز وجل، يا ب الله عز وجل ألا تنقطع هذه الوشيعة التي بيني وبين هذا المكان، وهي وشيعة عمرها أكثر من خمس عشرة سنة، إلّم يعني تزيد على ذلك أو تزيد على ذلك. ويأبى الله عز وجل إلا أن يتواصل هذا الخير فأحمد الله سبحانه وتعالى على استناف هذه الدروس المباركة وعلى تواصلها إخوة الإسلام يعود إليكم كما يقال بأمر جديد أو بوجه جديد فأنا لا أعود إليكم هذه المرة بدرس الفقه كما كانت دروسنا آنفة وذلك أرجع لأسباب عدة أن في بقية دروسنا الأخرى في كفاية من دراسة الفقه فهناك دروس في فقه الطهارة والزكاة والحج والمواريث فبما يكون هذا كافيا وإنما أعود إليكم بدرس جديد وتوجه جديد في الطلب أي في طلب العلم وهذا التوجه إخوة الإسلام هو دراسة كتاب الصحيح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لأن شرحه كما قال ابن خلدون دين على الأمة المحمدين وإن سبقت لهذا الكتاب شروح وألفت عليه كتب تربو على مئة واربعين كتابا في حصر بعض أهل العلم إلا أن الدين لم تزل لم تزل على الأمة منه بقية وإن كنا ندين بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد وفأ بأكثر هذا الدين وقام عن الأمة به عنه لكن يقولون كم ترك الأول للأخ وصحيح البخاري كما أقول شباب أبدا لا يهرم لا يهرم ولا يشيخ ولو شرحه بعد ابن حجر ألف ابن حجر فإنه لم يزل الدين باقيا لأن الكتاب أصله كما تعلمون هي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الغالية والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه من كلام ربه سبحانه وتعالى لأن الله قال إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وهو الذي قال أوتيت أو بعثت بجوامع الكلم وارحمك الله فبعثه الله تعالى بجوامع الكلم فأن يحيط بهذه الجوامع أحد علما وأن يؤديها أحد حقها شرحا وبيانا فوالله ثم والله لو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن بكرتها صارت علماء وتصدوا جميعا لشرح الصحيح صحيح البخاري لم يزل هناك بقية من العلم ولم تزل هناك بقية من العلم لو تحولت أمة محمد إلى علماء وتصدوا لشرح البخاري فإنه سيبقى البخاري فوقهم لأن بقاء البخاري فوق الأمة هو من بقاء نبيها صلى الله عليه وسلم لأنه من البخاري؟ البخاري حقيقة هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو روايته هو أحاديثه الطيبة فلذا أقول هذا دين على الأمة ولا أسبق بالمقال لأنه ستأتي مقدمة ولكن أقول إني أعود بصحيح الإمام البخاري إليكم وتحديدا بكتاب الاعتصام منه وسيأتي أيضا بيان لهذه الحقيقة أما الكلمة الثالثة التي أقول يوم الأربعاء ف. الأمر كما قال الله تعالى وما فعلته عن أمري فما كنت أود أن يتعارض هذا الدرس مع دروس أخرى قريبا منكم في المكان والمقام كدرس فضيلة الشيخ أحمد بن سالم حفظه الله تعالى ولكن هذا ما لابد منه لضيق الوقت ولتزاحم الدروس ولكني أقول هذا اليوم هو يوم مؤقت حتى يمكن أن أفسح يوم السبت الذي هو يوم صفت بإذن الله تعالى وأن أوسعه ليعود الدرس إلى يومه وهو يوم السبت فلا يتعارض مع دروس أخرى ليعم النفع إن شاء الله تعالى فعلي فهذا موعد مؤقت لأجل قريب إن شاء الله تبارك وتعالى. فالأمر أن كنت أريد يوم الثلاثاء، ولكن لتعارضه مع درسي أخينا الفاضل الشيخ سعيد حفظه الله تعالى، وأن يوم الثلاثاء هو يومه، فما ينبغي أن نعتدي أو نتعدى. لأسباب كثيرة منها سنه وسبقه وكذلك أيضا منها يعني فضله وعلمه وكذلك أيضا منها حقه في هذا اليوم فعليه فهذا اليوم هو يوم مؤقت نلتقي فيه إن شاء الله تعالى حتى يمكن أن يتم تعديله جدولي الدروس والمحاضرات بإذن الله تعالى ليعود الدرس إلى يوم السبت. واضح. طيب. هنا أبدأ درسنا بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه، ولكن لا بد أن نلتقي على شرط. فهذا أصل في كل صحبة ورحلة. صحيح. والشرط كما يقول العامة وأنا أؤمن بكثير من كلام العامة وكم في كلام العامة من ماذا؟ من حكمة يقولون الشرط ماذا؟ نور نور به نهتدي في طريقنا هذه وإنه يأخذ بأيدينا فإذا الشرط الذي نلتقي عليه أن دراستنا من كتاب الإمام البخاري وتحديدا من كتاب الاعتصام منه لأنه للأسف في أيامنا الأخيرة هذه هجرت كتب السلف وبخاص صحيح البخاري أصبح كتابا بعيدا عن أيدي الطلاب وعن دراستهم وعن قراءتهم، حتى وقر في أزهانهم أن البخاري في قمة عالية هذه القمة العالية لا يصل إليها إلا ذو شيبة وزو قدم في العلم هذه القدم عمرها سنوات وسنوات وسنوات وهذا مما يجعل بعض الطلبة أو يجعل بعض الطلبة ينفر ويزهدوا وليس الأمر كذلك إخوة الإسلام فدراسة الصحيح أصل في طلب العلم وليس بطالب علم من, من لم يدرس الصحيح ليس بطالب علم لأن الدين كتاب وماذا وسنة العلم كتاب وسنة طيب إذا قلنا السنة فإن كلمة السنة تعني عند السلفي صحيح البخاري لأنه أشهر جامع لماذا للسنة وهو الكتاب الذي لم تختلف عليه الأمة وتلقته بالقبول حتى قيل من حلف على امرأته بأنه ليس في الصحيحين ضعيف لا يحمس بمعنى لا تطلق امرأته وهذا معنى إيمانا منهم بأن هذين الكتابين قد كفى الأمة كفاية عظيم هلا وهي ماذا معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح منه بل أذهب بكم إلى أبعد بأن صحيح مسلم في حقيقة أمره هو ماذا هو صحيح البخاري بسوب جديد قشيش ولذا قالوا لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا ولا جاء فصحيح الإمام مسلم هو في حقيقة أمره صورة أخرى من صحيح الإمام البخاري ولكن بغلبة الصناعة له الحديثية عليه ومن هنا قال بعضهم بأن مسلما أخذ صحيح البخاري فهزبه ونقحه ووضع عليه يعني إذن أصل صحيح الإمام مسلم هو نسخة منقحة مزيدة لصحيح الإمام ماذا؟ البخاري إذن فالبخاري هو السنة البخاري صحيح البخاري هو السنة وطلب العلم كتاب وسنة فمن لم يدرس البخاري فليس بطالب علم فليس بطالب علم على الكمال فإذن هذا أصل في طلب العلم الصحيح ولذا اخترت لكم هذا الكتاب خاصة وأن الدعوة التي ننتسب إليها بفضل الله تعالى وأن الله تعالى قدمنا فيها وأقول إنها بدأت تتجه بقوة إلى دراسة الصحيح في سلاسة مجالس من مجالسها وهما وهم مجلس الجمعة دراسة من دراسة كتاب العلم ومجلس السبت من دراسة كتاب السير والمغازي وشيء من كتاب الطهارة ومجلس الأربعة من دراسة كتاب الاعتصام لو تأملتم لوجدتم لو أن لكم ميزة على هذين الدرسين الآخرين لماذا؟ لأن كتاب الاعتصام هو من أجل كتب صحيح الإمام البخاري من أجل كتب صحيح الإمام البخاري ولو لم يكن في الصحيح إلا كتاب الاعتصام لكان كافيا أن يضع هذا الكتاب صحيح البخاري في مصاف الكتب التي لا يستغني عنها طالب علم لأن كتاب الاعتصام هو المنهج هو المنهج والناس بغير منهج يتخبطون فلا بد لك من منهج يعني من طريق تسير فيه كتاب الاعتصام هو الذي يرسم لك الطريق ويمهده ويأخذ بيدك فيه وينور لك هذا الطريق وسبيلك فيه بل هو كتاب كتاب أدب كتاب الاعتصام كما أنه كتاب علم فهو كتاب أدب إذن فمعك الوعاء الذي تحمل فيه ماذا؟ العلم لأن علما بلا وعاء ماذا؟ لا خيمة لا صحيح علم بلا وعاء لأن الأدب هو وعاء العلم ففي أي شيء تحمل العلم إذا لم تكن زا ماذا؟ ذات، ومن هنا كانت دعوة الشيخ الباني تفصية علم وتربيه أدب تفصية وماذا وتربيه علم وماذا وادب واضح، فإذا أصل الدعوة أو أصل العلم أدب، ونبي عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله تعالى بربه هذا العلم لذا حمله في وعاء أدب أخبر الله عنه فقال وإنك لعلى خلق عظيم كأنه ما حمل هذا العلم الضخم إلا لعظم ماذا وعاء أدبه عليه الصلاة والسلام ولذا قالت له السيدة خديجة لما بعث قال بعد قالت له إنك محمد محمد الخلوق المؤدد تصل الرحم تكسب المعدوم تصدق الحديث تعين على نوائب الحق أنت لا تضيع أنت لا تضيع أيها الرسول الكريم وأنت لا تضيع أيها الرجل الخلوق بهذا الأدب بل إن أدبه صلى الله عليه وسلم سبق ماذا؟ علمه أليس كذلك؟ لأنه في أصل العلم هو الأمي الذي قال الله تبارك وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب الذي قال الله تعالى فيه الذين يتبعون النبي الأمية الذين يتبعون النبي له الأمية فأدبه قبل ماذا قبل علمه إذن فرحلتنا التي نلتق الآن هي رحلة ماذا علم وماذا وأدب. بل إن شئت فقل أدب وماذا وعلم والله تربينا قديما في المدارس لأن وزارة التعليم قد سبق التعليم فيها ماذا التربية وكنا ندعوها نقول وزارة التربية وماذا والتعليم وزارة التربية والتعليم وما تخرج منها أو في المدارس اليوم ومن المدارس إذ هناك فرق بين تخرج فيه وتخرج من تخرج فيه يعني أتم الشهادة وأما تخرج من يعني ماذا فشل وهما يلتقيان معا في القاهلية في الأمية العلمية حتى الذي تخرج والذي لم يتخرج إلا من رحم الله فالأكثرون عندهم أمية بل يمكن أن تقول أنها بلغت إلى حد أمية القراءة والكتابة نفسها نعم أمية القراءة والكتابة نفسها وما فضيحة الإملاء التي وقعت في بعض المدارس عنا ببعيد لأن طالبا في الصف الأول الإعدادي لم يستطع أن يكتب ماذا اسمه اسمه، فكيف تجاوز هذا المراحل له الدراسي المهم يعني فلما كنا قديما نتأدب ونتربى تعلمنا صحيح وكان الطالب يخرج من في المدرسة يحمل الشهادة الابتدائية وإذا هو ماذا لغوي وأديب في الرافع ما كان يحمل الرافع المنفلوطي ما كان يحمل المنفلوطي أنت لو رأيت صورة المنفلوطي لظننته تاجرا يبيع ويشتري في الأسواق تاجر سمك كل حاج سمات ومع ذلك كان قلمه يفيض ببلاغة عالية جدا وأدب نادر وله كتاب اسمه النظرات هذا كتاب عبارة عن إليازة أدبية تستمتع وأنت تقرأه كأنك تأكل فاكهة جميلة يعني المهم نعود فنقول رحلتنا رحلة أدب ورحلة ماذا طلب والبخاري أصل في ماذا في طلب العلم وأما دراستنا لهذا الكتاب هي منهجية تجمع في طياتها جملة من العلوم الشرعية لأمني أومن بأنه لا بد من هذه التكاملية فقد ترانا نخرج من الكتاب إلى مسألة فقهية لا مانع. وقد ترانا حينا نتوقف عند مسألة حدثية نبحثها ونناقشها وقد ترانا حينا أخرى مع مسألة عقدية لأن لا أؤمن بعملية الفصل بين العلوم الشرعية وأنه يجب أن يكون بينها نوع من ماذا من التكامل لأن العلوم الشرعية ينادي بعضها على إيه على بعض ولا بد من أن تكون في رباط وسيق كخرزات الصبحة كخرزات الصبحة وليس هذا من تجويز الصبحة إنما تركها أولى واضح كخرزات الصبحة أنتظم وعليه فالدراسة لابد أن يكون فيها شيء من النقاش والحوار ولست أحب لك أن تجلس جلوس السامع المنصت. الذي قد يذهب به إنصاته وسكوته إلى بعيد عن ماذا؟ عن الدرس فيذهب بعقلي حينا إلى بيته فيطوف فيه ثم ينطلق من بيته إلى عمله تمام؟ فيطوف فيه ثم إلى أقاربه وإلى حاجات وإلى كذا حتى إذا انتهينا من الدرس أفاقا على قولي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنما أنت في هذا الدرس زو شغل وزو عمل والعمل يبدأ من قراءة الباب في البيت قراءة دارس ومتأنم تضع على الهامش الأسئلة والاستسارات بل وتضع حين الإشكالات وشبهات فتأتي بها سائلا ومستشكلا صحيح فهذا الذي ينبغي ابتداء في البيت شغل وعمل وهذا العمل ما أحسبه يجاوز ماذا ساعة لو جلست تقرأ الباب حصلت لك فائدة اكتبها تنفع بها نفسك وإخوانك والدرس كما أقول مناصف بيني وبينكم ولذا فلست القارئ إنما سأختار أحدكم ولن نختار واحدا على الدوام يقرأ لنا ولذا يحسن أن تأتوا بكتاب البخاري الصحيح وكتاب الاعتصام في آخر مجلدة منه في آخر مجلدة من كتاب الصحيح فالمهم تأتي بكتاب الصحيح إن شاء الله تعالى لأني لعل بعضكم لأن لعل بعضكم إن شاء الله تعالى يقرأ لنا وهذا شيء طيب فيقرأ لنا الباب وثم مع قراءتنا آخر يدون لنا المسائل المسألة الأولى المسألة الثانية وسنجعل في كل درس تمام رجلا للتدوين ورجلا لماذا للقراءة ثم بعد ذلك نأخذها مسألة إيه؟ مسألة للبحث وليه والدراسة وهذه الطريقة قد يقول بعضكم إنها بطيئة أليس كذلك ولكن يقول المثل الإنجليزي سير بطيئا تصل أسرع سير بطيئا تصل ماذا ويقول أو تقول الحكمة العربية إن المنبتة لا أرضا قطع ولا زهرا أبقى إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وهذا هو الأصل في طلب العلم الأصل في طلب العلم ولا تحسب أن السرعة في طلب العلم إدراك قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك ماذا أنت تعلم قبل أن يقضى إليك وحيه، يبا إذن الأصل في طلب العلم أن يكون إيه أن يكون سيرك فيه درجة درجة وأن تدخل فيه كلمة, إيه؟ كلمة فلا تتعجل فينقطع الخير واضح ومسألة تبحثها بحثا وتخبرها خير لك من مئة مسألة قد تنقطع عندك عند رأسها فقط فتقول درسنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ثم الأمر كما قيل، هاه، ليس كل ما يلمعي ذهبا مئة مسألة ولكن في داخلها ماذا لا شيء، لكن مسألة. وإذا شوفت لك لئني أخذ أحدكم إلى بيت من بيوت الله، فيقرأ آية أو آيتين، أش فيقرأ جزءاً ما قال فيقرأ صورة، إنما قال فيقرأه. آية أو آيتين، كأن هذا من أصل طلب العلم. وعندي دليل أن القرآن نزل في ثلاث وعشرين سنة كاملة. مع أن الله تعالى وهو القدير والقادر أن ينزله في ماذا؟ في ساعة ويجمعه في قلب نبيه جمع. ولكن جعله كما أخبر لتقرأه على الناس على مكثم فلا تتعجل يا طلبة العلم السمرة لأن من تعجل شيئا قبل آنه عوقب بحرمانه فالصبر الصبر وهذا شرط من شروط رحلتنا المباركة أرأيت؟ إلى الخضر يقول لموسى عليه الصلاة والسلام إنك لم تستطيع معي صبر وما طال صبر موسى حتى انقطع كل شيء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليت أخي موسى صبر ولا زلت أذكر يوما من الأيام كان بعض الطلبة يزهدونا يزهدوني في مجالس بعض شيوخنا. بل ووصل الأمر ببعضهم إلى السخرية والاستهزاء، لما كنا ندرس أحكام الطهارة على طريقة المعتزلة قديما هم أول من نبذوا أهل السنة بقولهم علماء حيض ونفاس وقالوا من الذي تسمعون من الحسن والبنسرين إلا الذي يخرج من سراويل امرأة شوف الكلام، وكانوا يقولون لي حينا لم يأذن الله عز وجل لكم بالطهر بعد الكلام فوالله لقد رأيتهم وأقر الله عيني بحالهم لما كنا في بعض الطرقات جاء رجل متلهف يسأل إيه مسألة فأشار الإسنان الصديقان القرنان القديمان فقال اسأل هذا, أسأل هذا هو ويعرف. فطبعا بفضل الله عز وجل أجبت الرجل بما سمعناه من شيوخنا وعلمائنا ثم عدت إليهما وأسمعتهما من التقريع ومن شديد القول ما يجب أن يسمع في هذا المقام أرأيتم وبعضهم يزهد بماذا يقول لك يا أخي هنعد ندرس في المقارنة نحن عايزين حاجة من الأول ودي يعني مصيضة الشيطان لطالب العلم طب بس نبدأ من الأول كده وإحنا إيه طيب نبدأ بس من كتاب مش عارفه طب أصل الشيخ مش شويه. طب نبدأ بحاجة سهلة بسيطة الأول كده تكون مقدمة قبل ما الشيخ يتوسع بنا ويظل هؤلاء في روض الأماني وأنت تدري ما روض الأماني ومن عاش في روض الأماني عاش عمره مغزولا كما عاش يهود في روض الأماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إِلَّا أَمَانِي خلاص ندخل الجنة ونحن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ولن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة إلى آخر ما قال إياك وهذه أمانِي والعلم فرصة أمسك بها مهما كانت هذه فرصة وقد قال الشيخ الألباني لبعض الطلبة لقاه يوم من الأيام قال يا شيخ عندنا بعض الناس يسقرونك بسوء. شوف الشيخ وأين الشيخ رحمه الله؟ قال يا بني إذا هبت إذا هبت رياحك فاغتنمها. يعني أنت الآن بتلتقي بعالم. ما لك أنت وفلان تكلم وفلانة آلتوا؟ هذه ليست مجالس إيه؟ مجالس علم؟ هذه مجالس من؟ هذه مجالس نساء؟ مجالس القيل والقال هذه صحيح ولا لا مجالس القيل والقال وفلان قال وفلان عاد وفلان جاب والدولة فقال له يا أخي إذا هبت رياحك فاغتنمها أنت الآن تكلم ماذا عالم الدنيا اسأل في دينك عما يهمك عما ينفعك صحيح إذا هبت رياحك فاغتنم هذا الألباني الذي في جو في عشرات الألاف من ماذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إسنادا ومثنا وفقا إذا هبت رياحك فاغتنم يا رجل هذا الألباني مؤلف ثلاثمئة كتاب سل واحمل عنه علما فقل سألت الشيخ الألباني عن كذا فوالله إن من أهل العلم من حملت عنه سؤالا واحدا زلت أفخر بهذا السؤال إلى يومنا هذا وأقول علمت من شيخنا وكذا وكذا وكذا ومن أهل العلم من كانت طلبوا العلم عليه عبارة عن ماذا؟ عن مسألة أو مسألتين يعني شيخ اللحدان كل الذي تعلمت عليه مسألتين لأنه لا يمكننا نتعلم عليه أسباب تتعلق بعدم وجوده أو وجوده في الرياض وأنا لا أستطيع الجاب إلى آخره وما ذلت أحمل هذه المسألة في صدري وأنا إيه؟ وأنا بها سعيد مسرور. فإذا هبت ريحك أيخ، فاغتنمها، فاغتنم. وأذكر من الطرائف اللي في مرة لقيت أحد دكأت رت جامعة في الحرم المكي وكان مدرسا في علم العقيدة يعني. فسألت سؤالا فأجابني. فقال يا بني أنا أريد الشيخ فلانا قلت ظني أنه موجود هنا. قالت بإذها بيطلبه لي. فهنا زائب التقيد بأحد الدكاثرة من جامعة الأظهر وكان مدرسا في التفسير فسألته سؤالا فالشيخ جاء فين على أسري جاء وراي تمام قال فين الشيخ فلان قلت له والله أنا التقيد بالدكتور فقلت عن هذه فرصة أسأل. قال لي أيها فرصة خبطوا سؤاله وكمان بالمر هذا تعبيره هذه كلمته يعني، فالشاهد من الكلام إن شيخ الألباني قال لهذا الطالب يا رجل إذا هبت رياحك فالعلم فرصة ولذا قال بعضهم كلمة لازلت أحملها نصيحة لطلبة العلم تقول تعلم العلم فإنك لا تدري ماذا يكون غدا تعلم العلم فإنك لا تدري ماذا يكون غدا صحيح فأنت اليوم في فراغ وغدا في شغله أنت اليوم في صحة وعافية وحركة وغدا في ماذا في شيبة وهرم وتعب أنت اليوم في نشاط وقوة وغدا قد لا تكون في ذلك أسأل الله السلام لي ولكم أنت أنت إلى آخره فتعلم العلم فإنك لا تدري ماذا يكون إيه ماذا يكون غدا فهذه الفرصة أمسك بها نعم أمسك بها لا تضيع منك لأن الفرص كما يقال لا إيه؟ لا تأتي كثيرا والفرص كما يقال لا تعوض وأذكر طلبة كنت أحسهم على سماع الشيء جميل غازي وكان عندهم معازير وتعليلات يا, يا أصل إحنا مش عارف ومنهم من يزهد حتى في خطبة الجمعة والشيخ قريب منهم على بعض خطوات آه لما مات الشيخ جميل جاء الباكونا المتأسفون المتندمون النادمون يقولون يعني هل عندك شيء من ما أخبر أو قال شيخنا من محاث التأويل يطلبون شريطا قلت ما عند ما تستعجلون به قل رحم الله جميل صحيح جئت اليوم طاعت الفرصة من يد أمسك الفرصة لأنها لا تأتي كثير يا طالب العلم وإياك وهذه المعازير فهي التي ضيعت ابن آدم شوف فطوعت له ماذا هذه والنفس عندها قائمة من المعازير طويلة أخي الشيخ ده بيشرح مادة صعبة يا أخي احنا هنروح ندرس البخاري كده على طول طب شوف لنا حاجة كده على قدنا يا أخي أخي أخي الشيخ بيطول في الشرح نعود سنتين ندرس البخاري الحافظ ابن حجر شرحه كم وقيل في ستة وعشرين عاما. ها عايز حسن يشرح في ماذا في يوم في سنة هنسبق الحافظ ابن حجر يبقى أضرب بقى 36 عام عام دول في كام في الفرق الذي بيننا وبين الحافظ ابن حجر والفرق الذي بيننا وبين الحافظ ابن حجر لو قلنا يعني تواضعا ألف عام تواضعا لمن؟ للحافظ مش لنا احنا بس يعني رفعنا إيه لو قلنا رفعة من أمرنا وشأننا بنا وبنا ألف عام في العلم يبقى اضرب ثلاثين في بعدين ثلاثين ألف سنة ولذا تأسف الإمام رحمه الله تعالى ابن جرير الطبر على أمثال هؤلاء قال لهم تنشطون لكتابة التفسير قالوا في قم يقع يعني شوف الكلام شوف الطالب اللي بيشترك على الأستاذ كم يقع قال لهم في ثلاثين ألف ورقة قال لهم هذا مما تفنى الأعمار قبل تمام هنموت في علم التفسير ونقبر فكتبه لهم في سلاسة آلاف ورق وقال لهم ماتت الهمم ماتت ماتت الهمم كذا قال لهم فشرط رحلة الصدر وشرط رحلة الشغل وماذا والعمل الشغل قبر والشغل حال الدرس والشغل بعد ماذا بعد الدرس صحيح خاصة وأنا يعني أحملكم على هذا بما عندي من الجائزة والمكافأة وصاحب التميز وصاحب السبق جائزته ماذا مش أقول محفوظة جائزته حق وجبها حق وجب وأنتم تعلمون وفاء زنمتي تمام حق وجب مبزول إليه لأن مثل هذا الطالب يؤسر ماذا؟ يؤسر من يستمع إليه أو يسمع منه بل يحمله حين والبخاري آية قال والله ما لقيت عالما من العلماء إلا وكان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به الله شفت التلميذ الذي يحمل الأستاذ أرأيت إلى التنميذ الذي يحمل الأستاذ اجعل البخاري نصب عينيك ماذا قدوة وأسوى قدوة وأسوى خاصة ونحن أقول نحن أصلا اخترنا طريقا صحيح ولا لا وكان يمكننا أن نختار ما اختار الناس من طرق الراحة والدعاء والكنتاكي والصحيح والطعام الجاهز والراحة الأبدية والشات ومش عارف كذا لكن نحن اخترنا طريقا وهذا الطريق قيل لأول رجل فيه ولأعظم رجل فيه إنه طريق الكد والتعب. قم الليلة إلا قليلا ودعت الراحة يا محمد إن لك في النهار سبحا طويل فين النوم مضى عهد النوم مضى عهد النومين أنت في شغل في شغل حتى قالت السيدة عائشة لما سئلت يصلي قاعدا هذا النبي يصلي قاعدا هل يقول لهم نعم بعد أن حطمه الناس كلمة حطمه الناس صلى الله عليه وسلم فليكن لك قدوة وأسوة هذا الرجل لسلاسة وعشرين سنة لم يهدأ ولم ينام لم تكتح العينه بنومه بنومه صلى الله عليه وسلم ولم يعطي لبدنه راحة ساعة لسلاسة وعشرين سنة ويوم أن قال لهم اللهم قد بلغت اللهم فاشهد جاءه خبر ربه إنك ميت وإنهم ميتون وراحتنا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 تنالوا راحة ربكم الأبدية يوم الساعة اصبروا فيما لا تشتهون ساعة تنالون أو تنالوا عذرا رحمة ربكم يوم ماذا؟ يوم الساعة إخوة الإسلام نحن في شغل ونبأ عظيم وهذا الشرط السان في رحلتنا الصبر وماذا والشكر والعمل بارك الله فيكم فهذه كلمة بين يدي هذه رحلة مباركة وإن طالت الكلمة لكن عقد الاتفاق جاري قبل ماذا قبل صفقة صحيح والصفقة لا تكون صفقة ربح خالية من مشكلات ومنازعات إلا أن يكون فيها ماذا من الاتفاق وأرى إن شاء الله تعالى بعد هذه المقدمة التي لا اختلف عليها سنين أن في موافقة والله المستعان طيب إن شاء الله تعالى سنبدأ ولكن طبعا لا بد من مقدمات قبل كتاب الاعتصام أما المقدمة الأولى فهي في شرف أو منزلة الكتاب منزلة كتاب الصحيح يا طالب العلم حسبك أن تعلم أن إحصاء العلامة عبد السلام المبارك فوري والذي مات قبل مئة سنة من هذا اليوم على وجه التقريب فأحصى شروح البخاري وما قام على الكتاب من علم وتصنيف فبلغت إحصاء عنده أربعين ومئة كتاب، بخلاف ما فات وما فقد وما أُلِفَ بعد وهذا الإحصاء له معنى أن الكتاب موضع عناية أهل العلم ماذا من قديم وأن الآخر لم يعول على ماذا لم يركن إلى الأول يعني قالوا خلاص فلان شرح وبحنا إيه كفاية لا أن الآخر لم يركى لماذا؟ للأول وإنما تمسك بغرفه صحيح وسقى ماذا؟ وروى زرعه فأنبتت ماذا؟ الشجر وارتفعت فروعه وهكذا يجب أن نكون أمة نتمسك بغرفه السابقين ونتعاد سقية سقيا وريا ليكون شجرة كما أخبر الله أصلها ثابت وفرعها في السماء فلسنا أمة مقطوعة النسب ابتداء ولسنا أمة تسير حزو القزة بالقزة بمعنى تقليدا وراء له الأول فلسنا إلى هؤلاء ولا ولأله لأن الناس صنفاني والثالث بينهما عزيز الأول مقلد ضائع في التاريخ والزمان أعمى لا يهتدي إلا بمن قلده والثاني متمرد على قديمه تمردا جعله ينفصل عن ماذا عن هذا الرقد أما نحن فنسير في هذه الطريق نحمل تراثنا المجيد ونزيد ماذا عليه ونزيد عليه فانظر موضع عناية أهل العلم وأن الآخر لم يركى لمن للأول إنما تمسك بغرسه وتعاده بسقي وري وثالثا أن البخاري يمثل صروة علمية وثورة علمية أنت بتدرس البخاري يبقى معك ثروة والله علمية وثورة علمية بما قام على هذا الكتاب من ماذا من علم شو بشروح بل هناك كتب ألفت في التراجم تراجم البخاري فقط اللي هي عنوان الباب يعني عالم كده خد مثلا الترقم دي كتاب الاعتصام بالكتاب والسبب. عمل عليها دي شرح ما شرحش الصحيح تراجم فقط ومنهم من تناول الكتاب رجالات الكتاب ومنهم من رد عن الكتاب وزب عنه ومنهم ومنهم كل هذه موضع نايم قلت ومن وراء ذلك إخلاص كاتبه بدليل ماذا ثمرة ماذا كتابه خذها هذه من البخان للكتاب البخاري اليوم أصبح قرين القرآن لك الكتاب والسنة قرآن والبخاري ليه هذا الكتاب أو صاحبه أصبح مثلا مضروبا نفسه لك إحنا غلطنا أخي في البخاري لماذا صار مثلا أجب يا رجل إخلاص صاحبه والناس لا يرفعون بالعلم وحده وإنما يرفعون بالعلم وبالإخلاص والإه؟ والعلم ولذلك شوف في آية العلم آية الرفع آل يرفع الله إيه؟ أجب يا رجل يرفع الله الذين أمنوا والذين طب لماذا ذكر الذين أمنوا ها هنا إشارة إلى أن الرفع ليست بالعلم وحده بل أخبر الله عن صاحب علم ولا إخلاص له واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فان سلخ منها فأسبعه الشيطان فكان من الغاوين فمثله كمثل كلم ليه؟ علم ولا, ولا إخلاص علم ولا إخلاص لأن شو في الإخلاص يرفع الله الذين أمنوا قول الذين أمنوا إشار إلى الإيمان. الإخلاص لأن الإيمان إخلاص والذين أوتوا العلم درجات يبا إذن مئة واربعون شرحا في إحصاء واحد من أهل العلم بخلاف ما فقد وخلاف ما فات عليه بخلاف ما ألف ماذا بعده يبا إذن هذا معناه البخاري مخلصا فيما نحسب ولا نزكي على ربنا أحدا فخذها من البخاري وقد قالوا قديما طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن لا يكون إلا لله يعني إيش الكلام ده؟ لما طلبوا العلم على غير شرط الإخلاص لم يتعلموا شيئا ولم يفقهوا شيئا لكن لما طلبوا العلم على شرط الإخلاص تعلموا وفقوا ولذا أقول إن علم السلف يفضل علم الخلف بماذا بأشياء كثيرة لكني عندي أن الأصل في فضل علم السلف على الخلف هو الإخلاص لرجل يكتب ثمانمائة مجلدة كتاب الفنون للإمام ابن عقيل تمنمية مجلد. كل كيف يكتب ثمانمائة مجلد تمنمية كتاب من هذا؟ كتب ابن عقيل في جميع فنون العلم والشريعة. لما رجل كابن القيم هو بس قاعد على الدابة كده. بيسلي نفسه فكتب كتاب زاد المعاد ما هذا ما هذا بلتين ميلا عاش 58 سنة كتب 500 مجلد بيده ابن القيم قال طرعته 350 مجلد لشيخنا ما هذا ما هذا يا طالب العلم كل هذا الكتاب كل هذا العلم إنه الإخلاص. قلت وثانيا الكتاب تلقته الأمة بالقبول وفي ذلك يقول الحافظ العراقي في كتاب التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح. قال فلو حلف رجل على امرأته أنه ما في الصحيحين ضعيف فإنه لا يحلف. يعني تقول علي الصلاة ما في الصحيحين ضعيف فامرأتك ماذا هي امرأتك أو قلت إن كان في الصحيحين إن كان في الصحيحين ضعيف فامرأة طالق قل ما شئت قل ما شئت واضح بل قال أبو جعفر العقيلي بل قال أبو جعفر العقيلي لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني عرضه على ابن المديني وأحمد بن حمد ويحيى بن معين فاستحسنوه فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث قال العقيلي والقول فيها قول البخاري حمكم الله قول فيها قول من؟ البخاري يبقى أمسك قلت تعليق وهذا فيه أن العالم لا يستغني بعقله عن عقول الناس وأن علمه وأن علمه يوثق ويؤكد بعرضه على شيوخه وعلماء زمانه خذها من البخاري إن بعض الناس يستغني به بعقله فيضيع ويهلك لإن من صنف فقد جعل عقله على طبق يقدمه لمن يسلم عقله فالبخاري ماذا فعل؟ عرض كتابه على أربعة من العلماء أو من العلماء قبل أن يخرجه للناس وهذا من باب تأكيد العلم وتوثيقه وطلب المشورة فيه الشافعي وأخوه الشافعي بفل مضروب عرض الأمة سمانين عرضا على أهل العلم يبقى لا تسبق بشيء يا طالب العلم صحيح واجعل يدك في يد الكبار يأخذون بها إلى ماذا إلى حيث تريد من مرضات ربك كما فعل البخاري مع أنه جبل حفظ وإمام دنيا ولع ذلك لم يسبق بحديثه وإنما رجع إلى أهل العلم طلب مشورتهم حتى استحسنوا قلت أما هذه الأربعة فالقول فيها قول البخاري وليس بقادح لأن الباب باب اجتهاد والتصحيح والتضعيف أمر يختلف عليه خاصة وأن هذه الأحاديث الأربعة أقرب إلى الصحة من الضعف ولها ما يشهد لها وليس بابها باب الأحكام يعني كيف الدفاعية لك في أربعة أحاديث نقول أولا الحق فيها مع من؟ مع البخاري اثنين لها ماذا؟ لها شواهد تصح وترتقي بها ثلاثة أنها ليست في باب أحكام وأهل العلم يترخصون في باب ليه؟ في باب الترغيب في باب الفضاء القليل ورابعا إن الباب باب اجتهاد يعني الخلاف مقبول أن تتصحح وغيرك يضاعف واضح يا طالب العلم قلت سالسا ويشهد لهذا الكتاب وتشهد لهذا الكتاب رؤيا حق كما أخبر أبو سهل المروزي وهو ثقه فاضل عابد قال سمعت أبا يزيد المروزي وهو مثله في الثقه والعدالة يقول كنت نائما كنت نائما بين الركن والمقام عشان ما حدش يقول رؤيه شيطانيه ده بين الركن والايه والمقام واضح فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ثقة عليه ثقة المرء وثقة المكان فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي إلى متى إلى متى يا أبا زيد تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي إلى متى يا أبا زيد تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولك كتاب أولك كتاب؟ قال نعم الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري. فقلت أولك كتاب؟ قال نعم. قال الجامع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري الله الله قلت وهذه رؤيا حق والشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم والمكان ثقه لهذه الرؤيا ده بين الرؤيا الركن والايه والمقام والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وتلك المبشرات التي جعلها الله خلفا لماذا للنبوة لنقل زاهبت النبوة بقيت المبشرات وكأنها شهادة وحي لمن للصحيح قلت يشهد لها ما أخبر الحافظ بن الحجر رحمه الله بقصة قال عنها اسنادها صحيح. أن البخاري رحمه الله تعالى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو نائم مستريح لي نائم مستريح لنبلغ صحيح للأمة فلذا نام مستريحا ثم جاء محمد بن إسماعيل هذا التسديل تكتب ثم جاء محمد بن إسماعيل وهو واقف بين يديه يعمله يزب الزباب عنه يزب الزباب عنه فقالوا له أي المعبرون البخاري قال سألت المعبرين شوك الكلام الرائع برضو البخاري لم يتقدم المعبرين في هذا العلم ورجع إليهم مع أنه ماذا عالم إمام ومرجع ثقة فقال فسألت المعبرين فقالوا أنت تزب الكذب عنه أو تنفي الكذب عنه وما أجل والله هذه المهمة أن تتولى مهمة ماذا الدفاع عن السنة ونصرة السنة ونفي الكذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأبشر يا طالب العلم فأنت مجاهد بطل، أنت مجاهد بطل، وسلاحك في هذا علمك وعقلك. قلت وهذه تلتقي مع تلك في شهادة الوحي لصحيح البخاري. ولا يخفى ما في هذه رؤى من شرف الشافعي كذلك ليه لأنه قرن بكتاب من كتاب قرن بكتاب البخاري فحول لا كأنه لا يتقدم على كتاب الشافعي إلا كتاب من وإذا فضل ولا مش فضل ها؟ فضل فضل في هذا من فضل الشافعي وقومه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا نائما مستريحه لما ادى الامانه او كانه ينام مستريحه لان بعده ماذا علماء هم حراس الدين هم حراس الدين وامانته وَيَا وَيْلَ أُمَّ كان علماؤها عُلَمَاؤُهَا وبنو وَبَنُوا إِسْرَائِيلَ مثل مضروب شوف وَأَنَا أَقُولُ يَا وَيْلَ الْقَاهِنْ مِنَ الْعَالِمْ أَلْفَ مَرْبِ لأن بني إسرائيل القرآن أو الدين عندهم أماني ليه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ليه علماء هم قد منهم الدين على إنه إيه أماني نحن نقول شكال نادى أدبع موسى لن تمثنا النار إلا أياما معدودة احنا الد... قدموا لهم الدين أماني فضيعوا أمة كاملة لأنهم لم يقدموه كما يجب أن يقدم دينا قلت ورابعا قال ابن خلدون رحمه الله تعالى ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمهم الله يقولون ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمه الله يقولون شرح البخاري دين على الأمة شرح البخاري دين على الأمة انتهى كلامه فأجاب العلامة السخاوي قائلا لو وقف ابن خلدون يعني على الفتح على فتح الباري لقرت ماذا عينه بالوفاء والاستفاء قلت إلا أن الدين إلا أن الدين تبقى منه بقية ليه لأنهم يقولون كم ترك الآخر أو كم ترك الأول لماذا للآخر وعلم الله تعالى لا يكون عند من عند واحد ولا عشر ولا مئة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أجل من أن يقوم بحقه ألف عالم إذ له نصيب من كلام ربه ولا يحيطون به ماذا علما أو قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب لنفذ البحر فهذه أربعة أسباب نقدم بها كتاب الصحيح على فائر الكتاب قلت قصة الكتاب ولكل كتاب قصة ووراءه حكاية وقد تكون الحكاية جميلة فألف البخاري كتابه لسلاسة أسباب أما أولها فمقالة حق فمقالة حق قالها إسحاق قال لو جمعتم كتابا لو جمعتم كتابا يعني مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم إشارة لو جمعتم كتابا مختصرا يجمع سنة النبي قال البخاري فوقع ذلك فين في نفسي فأخذت في جمع الجامع الصحيح قلت وفي ذلك فائدة تلك هي مقالة سفيان أو مقالة إسحاق وآهما أجمل عبارات أهل العلمي فإنها من بهاء الوحي وكلام النبوة حينا تكون العالم لما بيدرس الكتاب والسنة كثيرا لما بيجي يتكلم لابد لكلامه أن تكون عليه مسحة ليه؟ الكتاب ليه؟ والسنة يجب أن يشوف كل مكان العالم عالما سلفيا أسريا قويا ما وجدت بلاغ فيه وفصاحة في كلامه يجب أن الدكتور بكر أبو زيد أديب وبليغ رحمه الله تعالى هذه من أين أصابها من علم الكتاب فمقالات العلماء أحيانا يكون عليها مسح من من الوحي وتأخذ من بهاء ماذا ولذا تمسك تمسك بغرف أولئك العلماء ولو كانت كلمة فوالله لكم من كلمة صنعت أمة وأشرى كلمة من ها اذكرها لما قال يا سقيف كنتم آخر الناس إيمانا فلا تكونوا أول الناس ردة تعرف إن هذه الكلمة كانت سببا لسبات من ها لسبات سقيف على الإيمان شوف كلمة صنعت إيمان إيمان أمة ولو ارتدت سقيف لكانت بحنة ولا عظمة مهنة الردة فعلا على أبي بكر لأن صقيف كانت ماذا قوية ولها شقيمة وعندها بأس شوف كلمة ماذا فعلت في أمة ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله من رضوان الله شوف يكتب له بها رضوان ربه إلى يوم ماذا يلقى أرأيت إلى الكلمة كيف تصنع رضا وجنف فإذا كان البخاري ألف الصحيح قلت فإذا ألف البخاري الصحيح فلا يذهب أجر إسحاق فهو صاحب المشورة والمسبب كالإيه كالمباشر شو أنت لما تجد اثنين متخاصمين كده وتقول له إنه أخوك فتكون سببا لصلة هذين الرجلين بعد انقطاع فكل ما معي المكرفون فتكون سببا لصلة بينهما بعد ماذا بعد انقطاع وكلما دامت هذه الصلة كلما كتب لك ماذا أجرك وصنعت لك ردوانا عند من عند ربك فسمع مني ما أقول يا طالب العلم فسمع كلمة قد تكتب لك ماذا رضوان ربك إلى يوم القيامة نعم وربك قول يسيل منه ماذا يسيل منه دم كما قيل شوف هذه مشورة سلسلة إسحاق التي كانت بركة على الأمة نعم قلت فنعماء المشورة إذن وهنيئا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها كما أخبر الله وأمرهم شورة بينهم ولا زدت أذكر يوما كنت فيه في غم وهكذا الحياة لا تدوم على حال وحيد في غم أقول ليس بعده غم وصدر يومها داق وقلب يومها أغلق إلا ما يصر الله تعالى من مشورة من بعض أهل العلم والإقراء فقال لي يومها كلمات نزلت على قلبي بردا وماذا وسلاما فزاهب من نفسي ما أجد وعدت إلى بيتي ليس الرجل الذي هو له الرجل وتبدل الحال من حال إلى, إيه؟ إلى حال فنعم إذن المشورة ونعم إذن التمسك بغرص أهل العلم ولو كانت ومن أهل العلم من سمع كلمة لا زال ينتفع بها ماذا عمرا إيو الله عمرا أذكر أني كنت أخطب قديما فإذا بأحده يخ... يعني لا أقول عالما ولكنه يعده مستمعا جيدا لأنه سمع العلماء على المنبر فلما نزلت على المنبر صافحني وقال بارك الله فيك يا ولدي ولكن عزي ونصحني والناس وقوف قال خلي بالك من سباوية كويس خلي بالك من ماذا من سباوية ويقصد ماذا نحو فلزلت هذه الكلمة كلما صعدت المنبر ويا فين خلّب بالك من سباوين تشوف <تصفيق> فأحطاطوا لماذا للنحو واللحن ألا تراه يصيب من كل خطبة نصيبا من الأجر ها ومن الثواب ألا تراه ولا زلت تفع بأخرى قالها لي أيضا بعض إخواننا من أهل العلم رحمه الله مات ومات في سن صغير جدا وكان قد سمع خطبة قال أين القلوب من خطبتك تخطب للعقول فأين ليه فأين القلوب والخطبة أصلا للقلوب أو للعقول أصل الخطبة للقلوب ما سمعت سورة قاف إلا من من في النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خطبة الجمعة هي خطبة إيه؟ قلوب وإن كانت تنتفع بها العقول طبعا لكن طريق العقل يمر من ايه؟ يمر بالقلب ودي أسلوب من أسلوب القرآن الكريم في الإقناع شفا ليوصيكم الله في أولادكم للذكر نص حظ بعد طلبة العلم نبع على فائدة عزيزة جدا في هذه الآية لما أنشي أمركم الله طب في آيات أخرى يأمركم صحيح؟ لكن هنا قال لي وصيكم استخدم لفظة اللي وصي لي لأنها لفظة تمسي ماذا؟ كأنه أراد أن يقنع العقل بمفارقة بين الذكر والأنسى عن طريق ماذا؟ قال بؤلك دي وصية من ربي زي ما يجي الوالد كده ولله المثل الأعلى عايز يأمرك بأمر قد لا تكون أنت مقتنع به بيقول لك طبعي اعمل اللي أنا بقول لك عليه عشان خاطر أبوك خلاص ديك فاية لو انت ما انتش ايه وانتش مقتنع ستفعل لنمس شغاف قلبك فخذها اذا من هذه الآية وهي ماذا مس ايه؟ شغاف القلوب والوصول الى العقول عن طريق قلوب وقد قال المتنبي مالك الرق العباد ببعثه لو شئت لملكت القلوب خص طريق إلى القلب ليه تخذ صريقا إلى الرقاب لماذا تكون حجاجا وأنت قادر أن تكون عمر وعمر أم... وعمر أخذ الناس من, من قلوبها والحجاج ملك الناس من, من رقابها من رقابها واضح قلت وأما السبب الثاني ما سبق ذكره من الرؤيا الصالحة التي رأىها البخاري رحمه الله وقد خيل وقد قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين جزءا من النبو فهي شيء من الوحي ولذا التعليق قلت ونحن في أمر الرؤيا على وسطية أهل السنة الغالية إن خل بالك اليوم عندنا في الرؤيا طرفان والثالث بينهم ماذا والوسط بينهم عزيز ما هما الطرفان فريق عول على الرؤية وجعلها مصدرا للأحكام والتشريع حدثني قلبي عن ربي والنبي جاءني في المنام وقال أنا ما قلتش الحديث ده ولو كان في الكتب السبعة بل التسعة والنبي قال وقال الحديث ده بتاعي أنا قلت ولو كان في كتاب الموضوعات لابن الجوز حديث والمثل في شباب الحرم الذين احتلوا الحرم برؤيه منمية واحد شافونين فلان المهدي يلا بايع مهديا وبايعوه بين الركن والمقام واحتلوا الحرم وأغلقوا الأبواب وتعطلت الصلوات عشرة أيام كاملة لا جمع ولا جماعة والقتل استحر في الحرم وقتل أقوام وأقوام وأقوام شوف احتلال بيت الله الآمن بيت الله الآمن برؤية منامية تحتلون بيت الله عز وجل رب ما هذا الجهد وأما الطرف الثاني وهو الذي ضيع الرؤيا ووضعها تحت قدميه وقال منامات وبعضهم يزكي نفسه أنه لا يفهم فيها وهذه تسكيه فارغة ضائعة فريق آخر أقول لك عم دي عم أحلام انت. أقول ولك إيه الشيخ لا أعلم في التلفزيون ما سك للأحلام ولا ما سك للمنامات وأنا لست تسكيه للشيخ أنا لا أعرفه ولا أعرف ما يقول تمام أنا بتكلم عن قضية إهمالي ليه إهمال الرؤية وضعت تحت قدميك فلسنا إلى أقوام شرعوا بها وليس إلى أقوام شنعوا بها وإنما نحن على وسطية أهل السنة الغالية صحيح على وسطية أهل السنة الغالية فهي مبشرات وهي وحي وهي وحي وإلهام وآه كم قام عليها من الخير ما لا يطر هي مصر هذه كادت تضيع في التراب وتصبح أسرا بعد عين ومثلا مضروبا كسبأ ويقال تفرق أيدي سبأ لولا ماذا لولا رؤيا منامية جاء بها الملك, الملك فقال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع فأولها يوسف وما تأويل يوسف إلا ماذا إلا أن عادت مصر بعد أن كادت ماذا تذهب في سني قال عنها سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، وكم أكلت المجاعات دولة ومنهم سبع، فبدلناهم بجنتيهم جنتين زوات أكل خم وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفؤ؟ فهذا هو الوسط الذي كان يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول من منكم رأى رؤيا البارحة يطلب رؤى الصحابة ليعبرها إيه لهم وهذا الوسط الذي أخبر به القرآن قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث هذا هو الوسط الذي جعل البخارية وغيره من أهل العلم يجعلون في كتبهم كتابا يقال له كتاب له التعبير كتاب الرؤى كتاب التعبير إذا فقون على هذه الوسطية الغالية يا طالب العلم فرأيت إلى هذه الرؤية ماذا فعلت هذه رؤية ها أجب يا رجل حملت البخاري على تأليف ماذا كتابه، فإن كانت المشورة من إسحاق فالرؤية أكدت ماذا ما قال إسحاق وإما أنها سبقت على ما قال إسحاق فحمل إسحاق الرؤيا بمشورته المباركة أو أن الرؤيا ختمت على قول من إسحاق فنشط البخاري وحمله على ذلك مشورة مباركة. على جناح ورؤيا طيبة حسنة على جناح فطار البخاري في سماء العلم حتى أخرج لنا هذه الكنوز السماوية النبوية الرائعة لكتابه وأما ثالثا فلما عرف قديما أو لما بدأت تصنيفه قبل البخاري بكتاب ابن شهاب بأمر عمر وموطئ مالك غير أن هذه الكتب تطورت تطورا طبيعي حتى جاء الصحيح يعني فعلا في قبل البخاري حركة تصنيف لكن حركة التصنيف كانت ايه غير واضح شويا يعني منهم من جمع مع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أقوال من صحابه ومنهم من جمع بغير ماذا بغير فقه ولا تبويب حتى جاء البخاري فبوب على الأبواب ورتب وكتب الترجمات وكتبه للفقه لما إما أن يكون البخاري ألفه امتدادا لحركة التصنيف الموجودة فين أصلا واضح زي ما تجد مثلا حصل في الآيام الماضي اهتمام بكتاب المنظومة البيقوني فوجدنا كثيرا من أهل العلم عمله ألف على المنظومة البيقونية ماذا؟ شرحا مع عذرا طفيت هذا بغير قصد والله قصده فألف على المنظومة البيقونية ماذا؟ شرحا لأن الكتاب في الفترة السابقة إلا حصل له حصل به اهتمام من أهل العلم كثيرا فكل عالم حمل الآخر على أن يكتبه فحركة التصنيف كانت سببا لكتابة البخاري هذا الكتاب فهذه ثلاثة أسباب مكتمعة وقلت هي ثلاثة مكتمعة لا ينفي بعضها بعض، والجمع أصل في الفهم يعني الجمع أصل في الفهم لما يتي لك دليلين في مسألة اجمعهم وقرك حكم المسألة لكن ما تعمل بدليل وتتركه وتترك دليلا اش كده مثلا قول تعالى تلك الرسل فضلنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفاضل بين الأنبياء نعمل نقول فضلنا الذي فضل هو من أما أنت فلا تفضل بعقلك ورأيك إذا أنت عملت ايه الجمع أصنفين في فهم المسألة وطلب العلم طيب قلت ألفه ورحمه الله في ست عشر سنة كاملة وفي ذلك عبرة لأن التصنيف باب خطير فعلا باب خطير قد قيل قديما من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على من على الناس والذي يصنف لا يصنف لزمانه وإنما يصنف لماذا للدنيا يصنف خلودا ولذا كأن البخاري فيه ولم يتعجله ولذا خرج الكتاب في أجمل صورة وأوثق معلومة وأنضر فقه وخير ترتيب وحسن تبويب لا تنقضي عجائبه ليه التأمني. يا طالب العلم مع أن البخاري يحفظ كل هذه الأحاديث ويجمعها في صدر جمع إلا عدو 16 سنة يألف الكتاب هو التأني لأن التصنيف باب خطير جدا باب خطير من أخطر الأبواب لأنك الآن تؤلف لزمانك أنت تؤلف لماذا؟ لغير الزمان تعرض عقلك على الناس والناس تدين بكتابك وتعتقد ما فيه فالباب باب خطير ثم هو باب شهرة سألت الشيخ الفاضل محمدا ابن عبد الوهاب البنا وليس محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. التميني يعني لا أدركته لا أنا ولا أبي ولا جدي صحيح وهو حي يرزق قلت لماذا لا يصنف الشيخ والشيخ محمد لمن لا يعرفه هو عالم فاضل خص في الأصول ولكن أسف هذا الرجل شغلته بالمنصب هناك في المملكة وقيامه على التعليم جعله بعيدا شيئا ما عن ماذا عن طلبة العلم فعاش شغلة المنصب وشغلة الوظيفة شوية فالشيخ قال لا ها نصب فعلا ليه لأنه يدرك خطورة خطورة الباب ونحن اليوم نعيش من فشوة القلم وفتنة التصنيف. فشوة القلم كل واحد معه ورقة وقلم اليوم، تمام؟ ممكن يعمل إيه؟ يصنف. وترقبس صدور مش عارف مؤلفات العلماء الأستاذ الباحث اللي مش عارف كذا. وتلاقي آخر الكتاب كده كتب سبع ثمان عناوين تظن أن وراء الأكمة مهما إيه؟ ما وراءها. والله التقيت بواحد من هؤلاء قال أنا علفته تلتميد كتاب تلتميد كتاب شوف هكذا بسهولة تلتميد كتاب باب مزلة باب خطير وباب مسألة نعم باب مسألة وباب مزلة وباب خطير فانتبه يا طالب العلم ولذلك كم يراجعني بعض الطلبة خوفين كتب ليه؟ ما بتخرج المذكرات دي لماذا لا تتحول إلى كتب وبعض الطلبة يعني أقول بالغ في النصيحة أكثر من مرة والمشورة والإنسان يحجم لأسباب كثيرة جدا هو خوفه من من أن يلج هذا الباب لأن ولشت قديما في أي في إطار ضيق خوفوا من أن يلجى هذا الباب بدرجة طلبت من بعض إخواننا من أهل الحديث أنهم يأخذوا هذه الكتب ويتولوا ماذا أمرها عشان إيه يعني المسؤولية ما تكون مسؤولية كاملة لأنني رأيت من فتنة التصنيف في بعض الأقوام يعني جلست مع رجل قديما فأقول والله أنني طلعت على بعض الليل قال لي أشيغضوا المئة وخمسين كتاب بنظرة كده ما كنت حبا أسمعها من أحدهم إيه يعني 150 كتاب بنظرة غريبة باب التصنيف هذا باب مازال وذلك بعض الطلب الأسف الشديد عاش فتنة التصنيف وصل الأمر إلى جرأته في هذا الباب على الأئمة والعلماء الكبار. وقد خرجت فتنة من بعض بلدان مصر أو بعض قرى مصر تتبع مصنفات من الشيخ الألباني والرد على الشيخ الألباني والرد على الشيخ الألباني شوف لما طالب علم عنده 22 سنة يرد على عالم قعد في طلب العلم مقرب من 70 سنة إزاي يعني إزاي والله يا أخوانا أنا في قصة لا أنساها عمري أبدا كنت أحد المجلسة لبعض ما شيخنا من أهل الفقه يعني هو تحديدا الشيخ أسامة ابن عبد العظيم أصلي أنا له الشفاء والعافية. و... فالشيخ أسامة تكلم في خمس مسائل في الصيام. وكنت سمعته يقول بالتفريق ما بين الشاب والشيخ في مسألة له قبلة الصائم. ونقل قولا من تجويزها للشاب للشيخ ومن منع ماذا أشياء. فالأمر عندي لم إيه يعني لم يستقر لم يدخل. المثلا للأصل في الأحكام الشرعية أنها عامة ودي الصيام ما الفرق بين الشاب والشيخ شوف ولكن هيبة للشيخ ونحن اليوم الأسف نفتقد من هذه الهيبة مع الشيخ سهل جدا تلاقي واحد داخل على شيخ انت قلت كذا كذا والكلام ده مش عارف إيه؟ أنا مش معنى كده أقولك لا تراجع العالم ولكن قبل أن تراجعه إيه؟ تأنى مرة وإيه ومرتين ولما تراجعه فلتعرف كيف تراجعه أيضا إنه سهل جدا إنه تلاقي شاب بيراجع عالما وبأسلوب ما هو جيد بيصل إلى حد ماذا إن هذا الشاب يعتقد في نفسه إنه ممكن يكون أعقل من شيخي وأعلم منه وممكن يكون مقدم يعني ويسبقه لأخذ هايبا ومكوننا نهاب الشيخ جدا ما يمكن إنه إحنا أصلا يعني عشان نسلم عليه بعد الدرس دي كانت بتحتاج منا إلى ماذا؟ الى عملية بقى شجاعة خلبية وجرأة وخش ش شيخ مشي خشمة وتلاقي الواحد داخل إيه وورث له أرباع مالين إيه يعني يدفعوه في هذه لل لل لل الرحلة ل الشيخ والسؤال عنه والسلام عليه فكنا كنا بعد خمس سنين كاملاً الوقع زمنا كانت سنة سبعة وثمانين ولا أنساه في سنة سبعة وثمانين بالضبط وكنا ساعتها يعني نحضر له قبل رمضان فبعد خمس سنين رب العالمين امتن عليه باقتناء السلسلة الصحيحة لشيخ الألباني ففي أثناء النظر فيها وجدت أصلا أنا عبد الله بن عباس رفعه بعضهم من أنه سأله شاب عن القبلة فقال لا وسأله شيخ فإيه؟ فأزن له بيشوب بينك وبين الشيخ كم سنة في مسألة قلها ولا تستحي قلها وارفع بها صوتك وقلها بصوت قوي خمس سنين ودي مسألة القبلة اللي الصائم بقى لو مسألة عقدية ولو مسألة عقدية منهجية تعلق بالمنهج ولذلك قالوا قديما سلموا للعلماء ولا ولا تجادلوهم سلموا للعلماء ولا إيه؟ ولا تجادلوهم فإن عندهم ما ليس عندك صحيح لذلك عمر لما قال له كيف نرد الدنيا في ديننا فأبو بكر رد عليه ردا قويا قال له هو رسول الله إيه يا عمر هو رسول الله ولن يغزيه الله ماذا تقول شوف الكلام الرائع فالبخاري ألفه في ست عشر سنة كاملة قلت وصنفه سلاس مرات وهذه أخرى منه يعني البخاري صنفه ثلاث مرات يعيد ترتيبه وتبويبه وينظره قلت ولا عجب أن يخرج هذا الكتاب عجيبة الزمان بل والأزمان وهذه بركة التأني والعاقل يعرف متى يحجم ومتى يقدم لكن الغير العاقل هو الذي يضع الإقدام في مكان الإحجام والإحجام في مكان يوم ما تطلبه في موضوع مهمة لأي حجم موضوع فارغة لأي رايح بسدره <تصفيق> هذا هو الغير العاقل الذي لا يعرف متى يقدم, متى يقدم رحمه الله تعالى ألفه في ثلاث سنين قلت وقال دسالسا ما وضعت حديثا في الصحيح إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين الله قلت أنا فن أنفة أن يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماذا طهارة وقد كره مالك ذلك كره مالك أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم على غير طهارة قلت فائدة أي فقهية، وليس الباب باب إلزام، ولا باب استحباب شرعي، وباب استحباب شرعي، وإنما هو باب أدب. والكراهه هنا تنزيهية، لأن الاستحباب أو الوجوب لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بدليل. وأما دليل الأدب ها هنا فلا منازع فيه، إن الباب به أدب. وإذا أردت طرفا من الأدب مع النبوة فاسمع إذن. يقول الشافعي رحمه الله يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد كان متكئا من علة فجاء من إبراهيم بن طهمان وده ودأ حضروات الكتب له الستة فاعتدل الإمام أحمد بل ما جاء إبراهيم بن طهمان زكرا فقط شك مني زكرا يعني قيل له إن إبراهيم بن طهمان يقول كذا فاعتدل وقال ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن متكين الله الله طب كيف أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الأدب الذي يحدثك به الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول حجشت حجتين فلم أروي عن أيوب السختياني طب لماذا هو أيوب قال فلما رأيته يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند زمزم فيبكي حتى تختلف أضلعه فرحمته فرويت عنه إذا روى عنه لما رأى أدبه مع من مع كلام النبوة شوف رجل يروي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي تختلف أضلاعه أدبا مع كلام من؟ مع كلام النبوة في الأدب بلغ إلى حد ماذا؟ يبكي شوقا إلى صاحب هذا الكلام صلى الله عليه وسلم ويا بركة هذا الكلام على سامعه وقائله نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها دعوة نبوية بالنظر بالنظر وقد كانوا لا يحدون النظر إلى الحقرة النبوية ولا يبسطون أقدامهم ومالك لا يركب دابة في المدينة النبوية أدب فهذا أدب البخاري رحمه الله لا يحدث حتى يغتسل ويصلي ركعتين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا فيه من الزينة لطلب العلم والجمال. تدرون هذه السنة؟ أن طلب العلم له إيه؟ له زينة وماذا؟ وجمال. ما تأتي إلى مجلس العلم بسياب نومك؟ وما تأتي إلى مجلس العلم بسياب مهنتك؟ وإنما العلم له تهيئة. وله أدب من حسن ماذا الهيئة ولذا الإمام مالك لما كان يذهب إلى مجلس العلم كانت أمه تعمل تقول تلبسه وتضع له العمام على رأفه تشدها وتقول اذهب فتعلم من أدب ربيعا قبل علم إذا للعلم زين وجمال فالبخاري كان يتزين وهذا أصل بدليل القمعة الجمعة مش القمعة القمعة موت علم ولا لا وباب علم مع ذلك ألا كيف الجمعة ولبس أجمل ما عنده من غسل وماذا يبقى إذن هذا تستفيد منه أن العلم له ماذا له زينة وجمال ومن هنا كانوا يستحبون الزينة والجمال لمجالس العلم وحسب كما في الزينة والجمال من تهيئة ماذا النفس للعلم إنك لما تأتي بسياب المهنة لسه المهنة موجودة فيه لما تأتي بسياب النوم فتجلس في المجلس وانت عمال تدافع النوم يمنسا ويسرسا وعمال تضع يدك هذه تارة ولأخرى تارة لكن لما تأتي بسياب العل تأتي بتهيئة العل قال اغتسلت وصليت ركعتين قيل استخارة قيل استخارة أن يكتب هذا الحديث عملا بالسنة ووضع لهذا العلم في عهدة ربه كأنه لما قال استخير في هذا الحديث أضعه في الصعيح ولا لا كأنه يقول لربه ماذا أنا وضعت هذا العلم عهد عندك وأنت تختار لي يا رب العالمين وهذا من التوكل على الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسب قلت وجاء في بعض روايتي أنه ألفه في المسجد الحرام وانتخبه رحمه الله تعالى من ست مائة ألف حديث يبا هذه فائدة أخرى من يكسر في العلم يهجر وكسرة الكلام ينسي بعضه إيه؟ بعضا خص وغرضه من الكتاب الفقه والاستنباط وليس الحديث لذاته للبخاري لم يضع صحيح كل الأحاديث هو الكتاب كتاب فقه وليس كتابه حديث فلذا انتخب صحيحه من هذا العدد رحمه الله تعالى قلت وذكر عنه عجبا أنه ربما وضع جنبه في الليلة الواحدة خمس عشر إلى عشرين مرة يقوم ثم يكتب فينام يطالب العلم العلم صيد قلت فائدة فالعلم صيد وقيده الكتاب ولذا قال تعالى الذي علم إياك أن تمشي بغير ثلاثة أشياء كتاب وورقة وقلم إذا لم إذا أنت يعني تمضي حياتك بغير هذه الثلاثة فصدقك لا تفلح وتضيع منك ماذا عشرات الفوائد فإن نستعين على النسيان ومجغلة الرأس بماذا بالكتاب فوالله يا إخوة الإسلام وما أخبركم إلا تحديثا بفضل الله كم من خطبة يمكن بعضكم رأى أني دائما أحمل في جيب ورقة بيضاء كم من خطبة خرجت للناس من هذه الورقة إبه وانا ماشي كده تذكر فائدة يعني أذكر منها خطبة وهي عنوانها الصراحة العنيفة كنت أتكلم عن التناقضات الموجودة في مجتمعنا إن الرجل يجي في مسألة شرعية ولك يقنعنا مش مقتنعة بالحكاة تيجي تقتنع بالإيه بالتبرج والسفور تيجي تتكلم عن آدم يقول لك يا بني آدم تخرجنا من الجنب تتكلم عن إبليس يقول لك ده كان توص الملايك شوف التناقض تتكلم عن عرابي يقول لك هوقت عرابي تتكلم عن ساعد الزغلون لك سعد تحيه سعد تمام وهكذا يعجبه عقله ولا يعجبه رزقه هي تقول له الموضوع ده والأقلام غرش رأي غرش رأي أبدا لكن في قضية الرزق مش عقبه رزقه فمن اللي قسم العقول هو اللي قسم اللي وعد بقى تناقضات من هذا القبيل يعني أحصيت وانا في مرة حوالي عشرين تناقضية تقريبا أو أكثر موجودة في حياتنا، تناقضات غير عادية موجودة في حياتي تناقضات دي في مرة من وحي كده كنت بأ. أكتب مرة كدبت تناقضية جيت أضع جنبي ذكرت أخرى قمت وطبعا الخيام له تبعات لسه هتروح لغاية الليه كبس النور وتولع كبس النور عندنا شفجور احنا تمام وتكتب الفائدة وترجع والثالثة جاءت بعد الثانية في ليلة كاملة العشرين جم وربع تشوف الورقة دي كم خرجت منها خط بل سأذكر شيئا آخر ان ربما دخلت الخلاء يوم الجمعة للغسل وانا في طريقي والخطبة بتشغل راسي أذكر شيئا فعلا فقد يكون للخطبة إيه؟ يعني في الخطبة إيه؟ موضوعا أو نقطة جوهرية أساسية فأقول يا عمر أكتب كذا من وراء الباب يا عمر أكتب كذا وفعلا أحيانا تكون هذه المعلومة التي تخرج في صلب الخطب يعني أذكر منها في مرة تعيز تكلم عن الصحابة فهديت إلى شيء مقارنة بين الصحابة وأصحاب موسى وأصحاب عيسى خلاص المقدمة دي في حد ذاتها تعتبر ايه خطبة عشان تعرف شرف الصحاب شوف أصحاب موسى إذا بأنت وربك ايه فقاتل ولما خد الصفوة اللي أمه واختار موسى سابعين رجلاً أولو آرنا الله جاهراً دول اللي أمه صفوة أتباع موسى ورجع لا ألبقين ايه قاعدين على عجر بيصفر ويزمر وتيجي برضو لأدباء عيسى قال لهم سينكرني أحدكم بعد ثلاث عاملين لي يعني صحبة وكذا بعد ثلاث واحد منكم هينكرني وقفعلا سمعان الذي يدعى بطرس ويشوفت المسيح لهم مين المسيح ما فيش حد يسمون المسيح يا سمعان المسيح ويهوز الإسخريط راح باعوا بثلاثين دانقا أو دالقا عارف يعني ربع ابن مخروم وشلم ده سمن المسيح عند يهوذا الإسخريوطي شوف لما تذكر بقى حل أدبع موسى وأدبع عيسى وتيجي تنقل بقى أدبع محمد وحل أدبع يستنفرهم للصدقة فيأتي الرجل بماله كله وينتدبهم للجهاد فيقول له اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون ينتدبهم في طلب العلم فيجوع طالب العلم عنده يسقط بين الباب والإيه والمنبر كعبي غرير ينتدبهم لأي شيء سبحان الله حتى قال عن واحد منهم أن عرش الرحمن اهتز لموته عرش الرحمن يهتز لموت الواحد ويقول عن آخر الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلا مثلا شو لما تعمل هذه المقارنة ومن وحياء جاءت مقارنة أخرى لما كنت تكلم عن البخاري بين علماء المسلمين وعلماء بني إسرائيل وحادث باع الفضايح بيع الجنة وسوق الجنة الرائقة ولما تيجي المرأة تتوب تتوب بأن يعلوها هو كما هو معروف في الخصور الوسطى وقصة آل مادتشي في إيطاليا المشهورة وهذه هي التوبة عند علماء وأحبار بني إسرائيل وبالوى يزني بها وبعد ما يزني بها يقول لأنا ننسى لك الرب وهذه الرحمة شوف العلماء تجيب واحد زي الإمام أحمد الدنيا كلها قائمة على قدم لتجبر أحمد على كلمة الدنيا وعلى رأس هذه الدنيا من؟ أمير المؤمنين وصوت أمير المؤمنين في جسد يلهب زهر أحمد وسيف أمير المؤمنين مسلول مسلول قد وضع على رقبة أحمد قلها يا أحمد قلها وستكون ممن يطأ بساطي يطأ بساط أمير المؤمنين وأحمد صلب جبل جبل لا يريم ولذا حق فيه قول بعض أهل العلم لو كان أحمد في بني إفرائيل لكان نبيا رحم الله تعالى فانظر فإذا ورقة وقلم البخاري يقوم يصطر ويعود خمس عشر مرة في ليلة أو عشرين يبقى الغرق يا طالب العلم القلم الكتاب صحبة وملازمة رب قالي الذي علم بالقلم وقال نون والقلم وما يسطرون بهذه المقدمة الثانية إن شاء الله تعالى نكتفي والله المستعان وبإذن الله تعالى طبعا نتمي المقدمات للإسبوع المقبل لأن لسه لنا مقدمة مع كتاب الاعتصام ومقدمة مع شيء من ترجمة البخاري ومقدمة مع كتاب الفتح الباري ومقدمة مع شيء من ترجمة الحافظ ابن حجر لنشرع في المقصود إذا يمكن أن نلجأ الكتاب إلا من أبوابه وأبوابه ترجمة البخاري قصة البخاري قصة صحيح البخاري ترجمة الحافظ ابن حجر فتح الباري كتاب الاعتصام صحيح؟ والله مستعاد يقول السائل ولا أجيب على كل الأسئلة ولكن هناك سؤال طبعا للجواب وهي رؤية في الشيخ الألباني وأنا أقول ضعيف جدا مع الشيخ الألباني ضعفا لا يمكن به أن أمتنع عن سؤال جاء فيه ذكر الشيخ الألباني وإنه ممن أتعبد لربي بحبهم رحمه الله تعالى يقول رأيت رؤيا في ليلة من الليالي وكنت قبل أن أنام أقرأ في كتاب فتاوى المرأة المسلمة لشيخنا الألبان رحمه الله فرأيت وكان ينتظر مواصلة لكي يركب فلما رأيته وجدته بغير لحية فحزنت حزنا شديدا فلما اقتربت منه قال لي أثبت على ما أنت علي طبعا هنا مشكلة في الرؤية وهي ماذا اللحية علم التعبير ليس جاريا على علم الظاهر وإلا فلماذا يسميه تعبيرا والرؤية لا تؤول على وجهها في الأصل في الأصل لا تؤول عليه على وجهها بدليل أنها من رأت نفسها تلبس السواد فالسواد في الرؤية سؤذت في الحياة وسعاده. من رأت نفسها تلبس فستانا فعزوها لأنها تموت <تصفيق> طيب يعني شوف حتى المرأة في الرؤيا بتؤول على مين أحيانا المرأة نفسه يلبس نعلين شوف نعلين قال لك يتزوج ابن سيرين زعلان ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يردقك اثنين مع سربعين فإذن اللحية في الرؤيا بشرة بالجنة لأن في رواية حسن بعض العلم أن أهل الجنة يبعثون ماذا مرداناً, مردانا والمواصلة التي أركبها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فبشر أيضا من أنه ينتظر ماذا الجنة أو دخول الجنة ويظهر أن المواصلة هي علم لأنك كنت تقرأ الكتاب فلما اقتربت منه قال لي أثبت على ما أنت عليه بشرى لك بالسبات أخي الكريم وحزنك فعاد في حق بحق في هذه الحياة الدنيا فالرؤية بشريات لك ولشيخنا رحمه الله حديث الذي فيه من صلى أربعين حسنه بعض أهل العلم ولذا لا عندي بالعمل به والله مستعان يقول على جزء نحج حج عمالة نعم افعل واضرب لي معك بسهم افعل واضرب لي معك بسهم بارك الله فيك ولا بأس بالمفسد التي ذكرتها من تغيير صفة العمل في البطاقة في البطاقة الشخصية لماذا لي عظم المصلحة فلا انتفت إلى لي المفسد خاصة المملكة هناك تعلم من المفسد دي مسألة إدارية لكن لا تتحايل بذلك ما يكون عندك فلوس تحج بها حجا حج سياحة ثم أنت لأجل تقليل النفقات تفعل هذا إنما يتقبل الله من ماذا من المتقين وليس من الباخلين صحيح فلا تفعل ذلك بخلا إنما تفعل ذلك لعدم قدرة والصطاع والثانية لا تفعل ذلك في حجة التطوع طالما أنت حجيت حجة فريضا ضع المكان ليه لغيرك إن شاء الله تعالى عشان أعرف حكم الله يبارك فيك <تصفيق> أسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لشيخنا أبي شفاء لا يغادر سقما والرجل منذ عهد وهو مبتلى بالمرض وبشدة المرض وأعرف هذا عنه من زمن بعيد فنسأل الله تعالى أن يجعل مرضا خيرا له وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبسوا لباس الصحة والعافية والسائر علماء المسلمين طيب أما ما سألت عن العمر الرمضانية فالسؤال مؤجل وأجيبك عليه إن شاء الله تعالى. إذا طلبت المرأة الطلاق فليس لا شيء في من مؤخر الصداقة أليس لا شيء من مؤخر الصداقة أراني أن أوضي عالما قبل أن يلقي الدرس والله بشرة وضوء العالم مغفرة ذنب وكونك أنت توضعه هذا معناه أنك ستخص بعلم لأن من حمل وضوء العالم أو وضوء العالم ما وضوء يخص بعلم كما خص ابن عباس بشيء من علم عمر لأنه كان وضعه كما خص ابن مسعود بشيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان وضعه والله وفقه إن شاء الله البكاء الذي في الرؤيا هذا فرق إن شاء الله تعالى والمسجد حفظ وأمن والمرأة التي تنشد في المسجد هي عبارة عن فتنة ولكن يظهر أن أحدا لا ينتبه لهذه الفتنة شيئا وأما البكاء فأصلا نفرج عنك وعن المسلمين وشكر الله لك غيرتك على إخوانك المسلمين وحمل همومهم وأما ما سألت عن الفضائيات فقولي في ذلك يعني أن الوضع لا يبشر بخير وقد أحجمت عن الظهور في الفترة الأخيرة لأسباب كثيرة منها أني لا أرى خيرا الآن في الظهور على الفضائيات خاصة وأن الأمر يعني صار يتعلق بالمنهك حينا ويتعلق بكرامة الداعية وشرفي حينا أخرى ويتعلق بأسباب منها المجاملة مجاملة بعض الدعاء لحساب آخرين، فكل هذه أسباب لا يتنعني من الظهور مرة أخرى، ولعل لا أفعل لأن الوضع ليس مبشرا بخير، خاصة وأن الدعوة المسجديّة هي الأصل وهي التي أصلى الله نبارك لي فيها، والدعوة التلفزيونية كلها محظورات أو فيها محظورات كثيرة وأبواب فتن كثيرة، صلى السلام عليها. طبعا سنتكلم عن معلقات البخاري. ومعلقات البخاري في غالباً صحيحة يعني وما علقة البخاري في موضع وصلوا في موضع ما علقة البخاري في موضع وصلوا في خارج الصحيح ما وصل وعلقة البخاري في الصحيح موصول في غيره عند بعض أهل العلم وعنده غيره فأكثرها صحيح والحافظ ابن حجر دافع عنها دفاعا قويا في كتاب تغليق التعليق كلمة الحافظ ابن حجر الحافظ العراقي منزلة على الجملة الحلف على الصحيح ماذا جملة بارك الله فيك. كتاب الشافعي لعله الأم لأنه أشهر كتب الإمام الشافعي من ترك ركنا جاهلا ناسيا وكان إماما وسجد ساهم فقط لا عليه أن يعيد هذا الركن وطالما طال الفصل يعيد الصلاة كاملة سمعت بعض الإخوة يقول آه إن شيخ الأظهر فقلت له لا يجوز أن تقول عليه هذا القول أولا أقول ما للإخوة وهذا الموضوع لماذا نتدخل فيما لا يعنينا وهذه مصيبة كبيرة يعني آتي أحد إخوانا اسألني في الهاتف يقول يا شيخ ما تقول في كذا؟ أقول أخي هذا يجوز أو لا يجوز يقول لكن بعض الإخوة قال لي يجوز ما للأخ والفتوى في الدين لماذا لا يعرف كل منا قدره ولا يقف كل منا عندماذا عند, عند حجمه؟ هل اللي هي تخول لنا الفتوى في الدين؟ هل اللي هي تخول لنا أن نتكلم عن مثل هذا الإمام أو العارم؟ شيخ الأزهر فعلموا أولاً هو ولي أمر ولا يجوز الكلام عن ولات الأمر بطريقة التهيج والإثارة وكذا شيخ الأزهر لتعلمه هو رمز إن لما تهدمه أنت لا تهدم ماذا شخصا أنت تهدم ماذا مؤسسا فلا تركب هذه الموجة الإعلامية يعني فنازل جزيرة وأنا أسميها اللي تكلمت عن شيخ الأظهر هل هي يعني عندها غيرة عن النقاب أو يعني ها والمسألة عندها مسألة غيرة ونقاب طب إذا كان غيرة على النقاب ليه ما بتحجب مزيعاتها ها ليه ما بتحجب مزيعاتها لما هي المسألة غيرة على ليه على النقاب وشيخ الأظهر ومشيخ الأظهر ولذلك أنا أعتبر أن هذه الفتنة صنعها الإعلام فلا ينبغي أن ننساق وراء الإعلام يا إخوان الإعلام يجيد الإصارة والتهييق ويحمل الناس على هذا عشان يشغل الناس والناس تتكلم بكلام فارغ وفارغ فلا ينبغي الكلام عن شيخ الأظهر لأول الأسباب أنه وليه أمر ولي الأمر لا يجوز أن نتكلم عنه بهذا الأسلوب إنما ندعو له هذا ما يجب علينا إنما ننافح وندفع عنه إنما نتأول له الثانية لأنه رمض لا يمثل شخص إنما يمثل مؤسسة علمية نحن نريد أن نمكن للأظهر في هذه الأرض وأن يعود له للأظهر ماذا؟ دوره المفقود فلا ينبغي أن نحمل نحن معاول لنهدم بها ماذا الأظهر ونسخة الأظهر لأنه إذ أسقطنا أسقطنا العلم وأسقطنا الدعوة والجماعة اللي ركبوا من العملية إما أنهم سياسيون مش ركبوها غيرة على دين بدليل يعني مثلا بالعربي كده الإخوان اللي أثاروا على شيخ الأظهر زوجات الإخوان منتقبات ها ترد عليا منتقبات زوجات الإخوان بل منهم من يوفي بالنكفاية الأشرط وأشهرهم من خرضاو نفسه يعني أنتم غضبانين على النقاب ليه؟ أنتم أصلاً زوجتكم ما هي منتقبات يبقى المسألة ليس مسألة ايه؟ نقاب المسألة مسألة مين؟ هدم شيخ الأظهر واتخاذ ذلك وسيلة سياسية وآخرون إعلاميون تكلموا عن المسألة من باب الفراء عليه؟ الإعلامي خاصاً المسألة فيها لغة وصلت خطأ وصلت خطأ أولاً مسألة إنكار للنقاب الرجل في بعض وسائل الإعلام قال أنا ما أنكرت إنما فقط قلت أن البنت لا تجلس بنقابها بين من بين الطالبات طالما أنها فوزت البنات خلاصي تكشف وجهها وأقول ثالثا المسألة ما لهاش وجود في المدارس أفضل ابنتي أنا شخصيا منتقبة وتجلس في المدارفة من غير أن يعترضها أحد في نقابها أبدا بل على العكس والنقيد كمان فيبقى المسألة لماذا كل هذه الثورة والمسألة في حقيقتها أنه موقف وإيه وانتهى ليه ننفخ في الرماد ونحوله إلى نار والموقف انتهى صحيح في موقف آخر لكن الموقف ده بعيد عن شخص شيخ الأظهر اللي هو فين في المدينة الجامعية ده موقف مالوش علاقة بمين بشيخ الأظهر لكن في المدارس والمعاهد الأزهرية البنت تدخل بنقابها بل وفتوى مجمع البحوث اللي خرجت اللي بعض الإعلاميين نقلها بأسلوب معين مكتوبة كده إن النقاب فضيلة وإن كانت المرأة جميلة فهو فرد وأنا قرأتها بعيني يبقى المسألة إذن ما ينبغي أن ننطق وراء الإعلام وبعدين وصف رجل بالنفاق هذه مسألة قلنا مسألة غير هيئة وأنا أقول أنا شخصيا رجعت كثير من فتاوى شيخ الأظهر الفتاوى أولا معتبرة لها أصل لها وجه قد تكون هناك بعض الفتاوى التي نخالف فيها ولكن بالدليل ما حفظ ماذا مكانه يعني أضرب مثالا ابن عباس أفتب بحل المتعة هل يأتي بها من يقول ابن عباس بيفتي بالفجور وبيفتي بكذا وبكذا وهو ابن عباس والصحابه أنكروا عليه وقال له علي أنت رجل تائه حتى لو سلمنا أنه قال قولا كل عالم له ماذا له مسألة تغفر في جنبه في جنب فضله واضح يشوف هذا موقف بعض ضعبها العلم لما قيل له الشيخ ابن باز أفتى بمسألة القوات واستخدام القوات وبرضه الفتوى دي كم فيها لغط برضه ونقلت خطأ شوف الكلمة الرائعة اللي صدرت من بعضها العلم قال الشيخ ابن باز أكلنا التفاح كتير فإذا أكلنا مرة المش مش هنغضب هنغضبه عليك فالشاهد من الكلام أنه لابد من حفظ مقامي ومكاني. الموضوع يتأذي الموضوع ينبغي أولا أن ينقطع الكلام في الكلام الجانبي والحوارات الشخصية إنما عايز تتكلم بين الناس فضائل إليه النقاب بين الناس حكم ستر الوجه من غير ما هي ثورة ومن غير ما تتكلم عن زيد ومن غير ما تتكلم عن من؟ عن عمر وده أسلوب الإسلام لما جي يبين ما باله أقوام يقولون كذا يفعلون كذا من غير ما يعين أولئك الأقوان لأن الغرض الحكم حكم الشرعي أخونا لا نبغي أن ننسق وراء هؤلاء لأنهم يريدون أن يهدموا العلم بهدم شخص من؟ شيخ الأظهر يريدون أن يهدموا هذه المكانة العلمية أو هذا الكعبة العلمية والجامعة العلمية بهدم شخص ماذا؟ شيخ الأظهر قد سوى الرجل له حق من وجوه كثيرا من وجوه كونه ولي أمر من وجه أن رجل رمز من وجه أن رجل رجل كبير ولا أحقه في السن من وجوب تبجيله وماذا وتوقيره من كونه عالما من كونه عالما فيوقر في ماذا في علمه من كون الرجل له مواقف أيضا طيبة ومشهودة فلا نحن ننسق وراء هذا ونتحول نحن إلى مخربين ونهدم بأيدينا ماذا هذه الكعبة العلمية، إن العلمانيين اللي اللي أثاروا قضية هم غضبانين على الدين أصلاً، هل هم يعني يريدون الدين كما اللي كتبوا هل هم يريدون كشف الوجه فقط اللي مسكوا العملية وشيخ الأزهر قال وش؟ هم عايزين إيه؟ هم عازين كشف الوجه؟ دول مش عايزين الميكرو جب أصلاً؟ يعني شوف لو خرجت فتوى بإجاوز لبس الميكرو جب ولا باستحبابه؟ لا اعترضوا على هذه الفتوى ليه؟ مش عشان عايزين الجلباب لكن عايزين ما بعد ما بعد الميكرو جب بأصنع فلا ننسى قراء هؤلاء الطوائف الذين نفخوا في الموضوع من العلمانيين من الصحفيين من الشباب الثوري المتحمس، من بعض الدعاء طيب يا ناس على السؤال على الشيخ الأزار عملته إيه؟, ايه اللي عملته لكن لو كلمت الناس عن فضائل التسطر والتحجب وحكم الحجاب وحكم النقاب وحكم كذا إيه يوصل لا هيوصل للناس رجل يسمع قوم يا بنت أنت ما تنزلي الشارع بعد ذلك إلا ماذا إلا متحجبة إلا مستورة الرجل الشيخ يقول هو بالدليل من الكتاب والإيه والسنة لكن لما تيجي تتكلم عن شخص شيخ الأظهر بعض الناس يقول لك يا عم داي ده دا حاقد على شيخ الأظهر ولا ده بيتكلم كذا ولا مش كلام علمي هذا فأرجو إخواني أن نتنبه وينبغي أن نزجر أولئك الإخوة المتحمسين الذين حماسهم زائد يخرج بهم عن ماذا عن ما يجب أن يكون من الوسطية والاعتدال والحق والدين والأدب مع علمائنا مع علمائنا ونسأل الله أن يهديهم السكت بين الفاتحة والصورة لا ينبغي أن تطول هي سكت بغضر ارتداد النفس لو سجد الإمام سجدة واحدة يأتي بسجدة ثانية بعد الصلاة ثم يزجد للسهم هذا قوله قول آخر إنه يأتي بركعة كاملة ويزجد للسهم والله تعالى الموفق المستعان شاء الله تعالى أرجو رجاء حارا نحن ننصرف على أعجل ما يكون ولا للوقف بباب ليه المسجد أو التجمعات البسيطة هذه إن حيث قال الله تعالى فانتشروا في الأرض ونلتقي على خير في الإسبوع المقبل وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم